الذي أنعم علينا بنعم لا تعد ولا تحصى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك شريكا إلها واحدا وربا شاهدا وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث للعالمين بشرا ونذرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باصاله باهرا وباسلا اما بعد قالوا رؤ القوم المسلمين ظن الحمد لله Eh, In tiga miliar majlis pelajaran kita, majlis musim-musim, kemis, kan? Kita sendiri biasanya pun saben-saben tahun kita ngawam tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Sallam In dalam tiga kemis yang ke akhir. Saking ulang Rafi'il awal menikah Maka menikah syukur Alhamdulillah In cinta menikah Sekarang kita laksanakan Demi Keribu adipun Allah subhanahu wa ta'ala Langgih sepatah kita Setoyok Kebalingan jaminan syafaat Saking Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam lawan kita negungakan si al siab lang pondo pondo soro benar-benar kebesaran akomodipun Allah Subhanahu wa taala majlis ingkang khusus niki majlis peringatan maulid nabi Muhammad sallallahu wasallam ingkang kada pun biasa nipun di mas Riwayat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lawan kita tongna tanda khatna taqul selawat jatamna bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir ke patu sakan penjelasan dan keterangan purnama pengkan ke kalian kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau kita sangat kebakaran dan bahawa dikatakanlah niat akan iman kita lancang kita sakit menerusakan perjuangan Nabi Muhammad SAW hingga kita sakit kepanikan kebijakan kemuliaan dan keselamatan hingga dunia dan akhirat lawan rizalipun Allah subhanahu wa ta'ala menikah perawah mongga kita setelah menujuakan guna penggang sampun kita usahakan guna penggang kita amalkan kelawan ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala subhanahu wa kita cuba jamin ini Allah subhanahu wa ta'ala kelawan pahala dan ganjaran dengan akal dan di dalam dunia dan di dalam alam akhirnya. Semoga menikah saya pun menjadikan ibadah. Jadi Allah subhanahu wa Taala. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala للعب نور الدرجة يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد الباطح الخاتم المقرب يا ربي صلِي على محمد يا ربي صلِي على عبد الله يا ربي على محمد ما صار في العيسوب سبسر على الوابل مرانه المنصوب في الوجوه يروا عسانا ان نرى عليه علاما مظهرا ومشعرا قلق الخوف لحكمه وضاع عليها علمه وبسط الامر الفائض من نف بما جرت به في افدار القسم سلوا الله يا الناوين فعلقت رأيك راسالية لخلق هذا العرض المحبوب فعلق عدل أجر الآبار شربيت يعوال مشتهادة فيه عنه يوم فعلق عدل هذا المنى <تصفيق> الذي تحرم بالمكان وما أعظم هذا الصور الذي برز من حضرت بالإعسان مورة كاملة انظرت فيها الكلم حمود فتعطرت وجود أسماه وجود wabur yadululahi dewae allahumma qadivatal ba'd الحق في عالم القز الواسع والجميع الحوائل بشار في القريب والساسع إن الله وعلا أعطوا يليلات على أفراد البعداد ولمل نقاره بكثرة حيث أفراد من العالم الإمكان هو كأغل الإنسان إذا تغرب الوجول الزقلات وتنزج أسراره في الأقوال وما من سرر التصابي قلب مهيك إلا من صوابق غفظ الله على هذا الحبيب عند الله تعالى يا قلب صوره قد تغالى الحبيب العم الأنانى نوالى يلا من شغض المجود بنور قمر القون مجدته وجبال وطرقات الحسن على مقامه وثناء بمسيه وتعالى لا حوى كل عيون فيما اشتلته بجرا جاملا يضيح وطلال يا صدر الحديد وطلال ما قد رأته إفعاثا بشؤوني وطلال وسمحان الذي يبرد من حضر بالامتناد ما يعلمه عنه في الرساد ويحارف بعفوره معاني الجلال. إن بشاملت العالم المطولة طور نامر الموجودة الخلقية بالنور فتبارك بارك الله بالإله الكريم بشرت عياتهم في إذن الحكيم بمشارك لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علينا عنكم حريص عليكم بالمؤمنين أقرأونكم الرحيم لما جاءت أتواب البشارة وطلقها qalib itali وعلى الله وعلى الله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكنا جادة يعظم يلسان عما تضمن جنات في يا في من التصديق بياه وتلعاد الله علي يا العالم الله علي ومعني في السنور من إيمان قوائد ومعني في المنس لذلك التلعاد وطبطيق شوائد سيدنا محمد وعلى الله الصالق قبل مبروان للإمام روز تبلغين خلقين فرضيه ونفليه عرض أزل الله للعالمين بسيره ونزيره فبلغ بسانه وأدى الأمانه ودوغي لأمتي بشرا كزيره صلى الله عليه وسلم كان, كان ظلم في ظلمك الجهل المستبسرين سرانه وقرار بسرينه صلى الله عليه وسلم وقرار بسلام الله بأهل بشاره وما أوصها من جمادٍ بشرى في البحر والبر. اللهم صل وسلم على جل صلوات أجمعها واسكت نحيا على هذا العبد الذي وفى بحق العودية وبلغ في خلق الكمال الحق في مقابل حق في مواطن خدمت الله قبل على غاية الاقبال صلى الله عليه وسلم. تنبسل في قلبه نورسر العظيم وحبه ويكتب بها بعناية الله في عزمه وعلى آل أصعب الذين التقاصوا في المنزل قربه وضبئيه من الإسلام العظيم فيه وحبه ما أصعب الأصعب الذي ذكره الله أبنى الزري وسلم أصعب الشلاة والتجريم على الله عليكم الله وحده لا إله إلا هو الله الله أكبر الحمد لله يا رسول الله السلام عليك يا ربي الشاني I'll me, you I'll tell اللهم صلِّ وسلِّم مبارِك عليه وعلى عالِه أما بعد فلما تعلقت رجَةُ اللهِ في العلم القديم بدهور أسرار التخصيص اللفتة الباصر الكريم بالتجديم والتكريم نفتَت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والنبال والمنة الغامرة فانفلق فتبيت السبوط التوير في العالم المطلق القبير عن جمال مسبوط بالعين حامل واسفل كمال المتعة والحسن السماء بحفر والحسن الثام فَتَنَقَّرَ ذَلِكَ الْجَمَالُ الْمَيْمُونُ فِي الْعَسْرَى بِالْكَرِيمَةِ وَالْكُسُونَ فَمَا مِنْ ثُرْبِ ضَمَّةِ إِلَّا وَتَمَّتْ أَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ النِّمَةِ فَهُوَ الْقَمَامُ التَّامُ الَّذِي يَتَنَقَّرُ فِي بُرُوجِهِ لِيَتَشَرُفَ بِهِ مَوْتٍ استِقْرَارُ و فكراره ما مرضيه غروجي وقتما قد خبقت قدت العجزال العزلية بما قضت وأجهرتني مِنْ سر هذا النور ما أجهرت بِهِ به من خصصت فقال مستقره في العجل والعلى حاشيه شريفات حتى هذا في عالم شهاده بشر لا كالبشر ونظن خير العقل حيال واتم فاضوه وبه فتعم ذات لقد بهم تقيم هذه الرقوم في بي اي يقوم في هذا الرقاط ما ولا ذاي ديدا جاء يبي ذلك مماه سم كانت الاه ان كانت الارض لا تفي بعصم يرام شارعا سوف في ذلك قوط في التاس يقن لسام من خابس من قوال في المع والري بهذا النور المبين بيل فالن كون يفول اطلام ان سوني قوي على عالم ولكن هذا بي لا ت... هذني لا تذوين ما فاضته من صيغه اصافي المخلوق وما ابوى تاطله الله به من مولده من الفضل الذي عملا يا تو في القول من صوت علم عليا من وسوع الدين دعي التعلق بهذه الحجوة الكريمة ولا يجتساو إلى سماع صو فيها العظيمة ولا الله بها ينف. ولا الله بها يا الفاوس متكلم والذامين ويل اولئك بشفاعه هذا النبي الصافي ولا سلام على المؤمنين الله وما في الأهادث المشهورة أن أولة خلق الله والنور المودع فيها بشهورة فنور هذا الهبيب أول منظم برجة العالم ومنه تطرع الوجود خلقا بعد خلق كما حدث وما تقال وقد أحرج عبد الرزاك بتنادي عن جبير ابن عبد الله عن طار خلق الله قبل الأشياء. قال يا جابر. إن الله خلق قبل الأشياء. ورنب يك محمد صلى الله عليه وسلم. تشطه بالتكريم عبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلق بن قدر العظيم واميه التي هي في المخامة آمنة الجيدة الكريمة آمنة فتنقاه سنوء عبد الله فألطاه إلى بدنها. تضمت ومساوها بمعولة الله محافظة على هكها بالدرة وصولها فحاملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خطيبا لا تجد له شقلا